يقول فضيلة الشيخ أصفقكم الله هل فرعون جاحد لتوحيد الربوبيه لأنه قد قال أنا ربكم الأعلى وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فرعون يتظاهر بالإنكار الرب يتظاهر في الظاهر وهو في الباطن يعترف بالرب سبحانه وتعالى ولهذا قال له موسى لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض فموسى اقسم لقد علمت لم وطئ لقسم محذوف مقدر ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض فلهذا دليل على انه معترف في قلبه وقال تعالى في الايه الاخرى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فهم ينكرون في الظاهر والا في الباطن وفي قراره انفسهم يعترفون يعترفون بالربوبيه لله عز وجل نعم